ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وإلن يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين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 تُبْهِ تَكَذَّبُونَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصْ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْر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 كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين وَإِنَّكُنُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجَرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ